بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل تَاوُ بِشَدِيدِ اللَّيْقَابِذِ الطَّولِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرَّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأكذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 غَفِرَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِنِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ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 مَا أَوْتِيتُمْ أَنفُسَكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا مِنْ ثَنَتَيْنِ فَعَتَرْنَا تَعْتَرَفُ نَازِلُبِ ذُنُوبِنَا فَهَل إِلَاهٌ خُروجٌ مِنَ التَّبِيل ذَالِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دَعَا اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَك بِهِ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 يشاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله فريع الحساب وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ قَ اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّهُ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ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 انه قوي شديد اللهيقاد ولا قد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساخر كذا فَلََّا بَ أَهُم بِالْحَتِ مِن ي بِنَا قَاُ قطُلُ قَاُ قتُللُ أَبَنَاَّذينَ آممَلوا مَاأَْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَهُ دِينُكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَقَالَ مُوسَى إِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ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 قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَنَاهْدِيكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ وَقَالَ الذي آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي أُقَاتِلُ عَلَيْكُمْ لا يَوْمَ الْأَحْزَابِ مِثْلَ ذٰلِكَ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا يُرِيدُ مُلْمَنٌ لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يوم التناد يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يبلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من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 كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ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 ثاو وهو مؤمن فاولائك فاولائك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى إلى النار. تَدْعُونَنِي إِلَّا مَام تَدْعُونَنِي لِأَذْكُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ لي عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الغفار. لا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ إِلَيْهِ يُرْجَعُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَإِنَّمَا لَهُ الدَّعْوَةُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ۚ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ هُوَ هَادِفٌ بِالْعِبَادَةِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفان فقولُولُ بالضُوثَأُل للَّذينَستَك بَغُ إَِّاكَُّا لَكُم تَبَعَ فَهَل الأأَاتُمْدُ فَهَل الأأَتُم مُونُونَ عََّا نَصبَ م قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار فَضَّقُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُونَا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنصُرُ الرُّسُلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ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 الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم اذ في صدورهم الا كذب ان في صدورهم الا كبر مما هم ببالغ فاستعد بالله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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قُلْ لَّمَّا تَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ اَكْثَرُ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مَدَاخِرَ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 ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُم خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُكْفَرُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ الله يَدَّحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل أم أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو خلقكم من ترابا ثم من نطفه ثم من قطره ثم من علاقات ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعكدون هو الذي يحيي ويهي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 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا يُرْسُلُ مَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ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 بواب جهنم قالبين فيها فبئس مسوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوسين مَا كَانَ إِلَيْنَا يرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَا من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَقُصِّرَ مِنَ الْبَاطِلِ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 وَمِنْهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أغنى عنهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا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 وَأَوْ بَأتَّنَا قَاُ قَاال آممَنَّ بِاللَّهِ وَحدَهُ وَكَفَر مَا بِمَاابُ الن بِهِ مُشْركِين فَلَمْ يَكُ يَ فَْ إمَانُوم لَمَّا غأَوْ بَأتَّنَا سُن